احيم ان ابراغي من كان اب متقن للله حنيفا ولم يكن من المشرك شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع من الله تَعِي بُونَ غِيْمَ حَنِيفٌ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جِئْنَا لِسَبْتِ وَلَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ أُدْعُوا إِلَى سَبِيلِكَ كَبِ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ الْخُبْزِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّهُ فَأَنَا أُعَلِّمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنِ السَّبِيلِ وَأُعَلِّمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنَّ قَبْتُمْ فَعَاقِبُوا تُمَّ لَهُ وَخَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ